زينب زينب بطلة كربلا زينب اسمع اسمع اول تحفظ بعدها تفرح ان شاء الله زينب زينب بطلت كربله زينب زينب بالوفا مسجله زينب زينب بطلت كربله زينب زينب بالوفا زينب زينب زينب بطلت كربلا زينب زينب زينب يلا يلا زينب زينب بطلت كربلا زينب زينب بالوفا مسازنا زينب بطلت كربله زينب زينب بالوفا مسدله بالوفا مسدله بطلت كربله احكي بالوفا زينب زينب زينب زينب بطلت كربله زينب زينب زينب, زينب هذا الصوت اريد يوصل الى حرمها الى ضريحها المطهر اريد بصوت عالي ان شاء الله تجاوب صوت عالي اول اول اريد صوتك بعدين تصفيقكم نتصفق ترفع الايادي لفوق الكل وين ما انت قاعد بالمجلس زينب زينب بطلت كربله زينب زينب بالوفاء نسجل احكي زينب زينب زينب بالوفا يلا بطلت بالوفم ساجله بطلت احكي زينب زينب زينب زينب زينب زينب يلا زينب زينب بطلت كاره زينب زينب بالوفا مسجله زينب يلا النشبه زينب زينب بالوفا مسجله بالوفا مسجله بطل الله الله زينب بعد عله زينب زينب زينب يلا يلا بتعلينا حدا حامل حميه بتعلينا حدا حامل حميه من ولين الارها هو محدثيه من شبير وشبا اهل معنويه باسم زينب نوا هاي المديه ابسم زينب نوه حائلنا زينا زينب زينب صوت فرح يعتلى زينب زينب بطلت كاربله زينب زينب بطلت كاربله بالوفا نسجل بطلت احكي بالوفا زينب زينب زينب زينب بطلت كربله زينب يلا يلا يلا زينب زينب بطلت كربله زينب زينب بالوفا مسجله زينب بطلات بطلت, بطلت كربلاء بالوفا سجدات علي بت علينا حادر حامل من ولينا الاظهر او من شبيرو شبر اهل معنوي وبسم ديانب أنور زينب انور يا المسييه زينب زينب قصاد فرح يعتله زينب زينب زينب زينب زينب زينب زينب او زينب زينب زينب يلا يا زينب زينب بطلت كربله زينب هلا هلا هلا زينب زينب بطلت كربله زينب ايه بالوفه انسجله بطلت بالوفه زينب الله الله بالكرامه عدها سروعه علامه بالكرامه عدها سروعه علامه والدهر عاندها صوب سهامه بس بوجه توحدها ويلي يتامى جن والدها جردت حزامه زينب زينب يا بنت عتيل زينب زينب بطلت كاربله زينب زينب بالوفا مسجله بطلت كاربله بطلت كاربله زينب زينب زينب, زينب اسمع زينب هوسينب زينب زينب زينب مع زينب زينب زينب. هلا هلا, زينب زينب هلا هلا زينب زينب هلا هلا هلا زينب زينب زينب زينب زينب زينب الزهراء ام فاطمه حي ام الحسن فخر كل واد يا قره العين اللي ما يحبها نادم بنت الميامين زينب زينب الفرح باسمك حلا زينب زينب الفرح باسمك حلا بالوفا مسجله بطلت كربلاء زينب زينب زينب, زينب زينب زينب زينب يلا يلا زينب زينب بطلت كربله زينب بالوف بنسجلها زينب زينب بطلت بطلت كربله بعد بعد احكي زينب زينب زينب او زينب زينب زينب يا الله زينب الموصوفة فخر الحراير وادم المشغوفة ترسل بشاير والبشر ملحوفة تر بالنواظر والضريح الطوفه تصرخ انا دير والضريح الطوفه تصرخ انا جير زينب زينب حلي المشكله زينب زينب بطلت كربله زينب زينب بالوفه مسجله بطلت كربله هاجي هاجي زينب بعد زينب زينب بطلت ذكر زينب, زينب زينب زينب ها هلا زينب زينب زينب, هلا زينب زينب زينب هلا هلا هلا الى خادم الزهراء الشاعر الحاج هيثم سعود الكربلائي <تصفيق> <تصفيق> لوردتن خا بحر الكرامه بالوفه تلقاها عد هدامه والابو ناداها زين الامامه كل من تعناها نال السلامه كل من تعناها زينب باسمك القافله زينب زينب بطلت كربله بنو بنسجل زينب زينب زينب زينب زينب زينب, زينب يلا زينب زينب بطلت كربله زينب زينب بالوفه مسجله زينب <تصفيق> هل انشفي هلا بالوفه مسجله زينب يلا يلا يا الله يا الله يا عمرن الغالي هلهل علينا والنجوم تلالي الحيدر ولين يا عمرن الغالي هلهل علينا والنجوم تلالي الحيدر ولنا زينبو يحلالي قلبو يا النور يتراوالي برض المدينه زينب زينب بتعلي الباسله زينب زينب بطلت كربله بطلت كربله بطلت كربله بطلت كربله يلا زينب زينب بطلت كربله بالوف مسجله